وإن قصرت عافاني وإن أحسنت جازاني حبيبي أنت رحماني, رحماني يا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أذبرت ناداني وإن أقبلت أدناني